نَسينكُم وَذُوقُ عَذاَابَ الْخُلْدِ بِمَاكُ تُم تَعملون إنِماَا يُؤمِلُ بِآياتنَ الذيينَ إذَا ذُكرروا بِهَا خَّ سُجدَا وَسَبح بِحَمْدِ رَبّهِم وَهُمْ لا يَستَكبرِرُون الله اكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وم مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون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 وَجعلنا بِنهُم ئمَّتَ يَحدُونَ بأَمرنَا لَ مَّا صَبَروا وَكانوا بآياتناَ يُوقِنون إِ رَبكَهُ يَفْصلُِ بَيْنَهُم يَوْومَ القامَة فيِي مَا كانَوا فيِيهِ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ